بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين لغت فين هل سامع سامعين طيب الحمد لله الحديث الحديث الحديث الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المر تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا هكذا يعني بنفس الطريقة يعني حوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترتوه ما لا يعني أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الأفعال والأقوال بالنص ده يعني طبعا هو المتن دوت كتير مضاعفين يعني الألبان صححه الحمد لله ولكن بنراجع لما شرح ال الكتاب بتاعه على شرح ال40 اسمه ايه جمل وعيون الحكم قال إن الحديث ضعيف وقعد يجيب الطرق بتاعته بس في الاخر قال ان هو ثابت من ناحيه من حيث المعنى وان كان يعني الشركه ضعفه او حاجة ولكن المعنى دوت من اصول الاسلام بعد كده الامام النووي يعني في الشرح من اول وقال صلى الله عليه وسلم ابي ذر حين ساله عن صحف ابراهيم الى اخر الشرح ما نروس علاقة كبيرة بالحديث فانا هسيبكو تقرؤوه وانا اسرح لوكو بقى الحديث من اماكن تانية يعني منه منو فوائد، فوائد هسيبكم تقرؤو الكلام ده من حسن اسلام المرء تركوه مالا يعني وصف النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام بالحسن والقبح ده يدل على ان هناك إسلام حسن وإسلام آخر قبيح مش جزء من الإسلام هو اللي قبيح وجزء من الإسلام هو اللي حسن لا يعني. إنسان يكون عنده إسلام صحيح أو إسلام حسن وواحد تاني يكون إسلامه فيه قبح أو سوء فالإسلامه صحيح دوت هو اللي بيعتني بالظاهر والباطن ويتساوى ظاهره مع باطنه ولكن الإسلامه فيه قبح اللي هو يظهر ما لا يبطن يعني يكون باطنه مختلف عن الظاهر Imam النووي الشرح الحديث لفلاط صلحين بيروا عالم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما فيه مصلحة يعني تركوا ما لا يعني لو كان المقصود به ترك الكلام يعني فضول الكلام فالإنسان يصون لسانه عن جميع الكلام إلا الكلام اللي فيه مصلحة ومتساوى الكلام وتركه في المصلحة يعني لو كانت المصلحة في الكلام زي مصلحة في ترك الكلام يتساوي الاثنين يعني فالسنة الامساك عنه السنة انت ما تتكلمش لو الاثنين تساوي في المصلحة يعني يتكلم ولا ما تكلمش زي بعض ما تتكلمش ليه بقى؟ لانه قد ينجر الكلام الى المباح او الى الحرام يعني كثرة المباح طبعا في الكلام ما ماهواس مفيد مضيعة للعمر يعني اللي هو رأس مال الانسان وكمان ممكن يفضي الى الحرام او المكروه فلو استوى عند الانسان اللي هو ينطق بالكلمة زي ما ما ينطقش بيها يبقى السنة انه ما ينطقش بيها ماشي؟ والضابط لترك ترك يعني يعني ترك ما لا يعنيه دوت الضابط بتاعها هو انه يترك ما لا يعنيه من ناحية الشرع يعني اللي يرجح هو ده يعنيني ولا ما يعنينيش الشرع مش الاستحسان العقلي يعني فممكن واحد يظن يعني خطأا انه ينجرع الحديث دوت حريات الناس الشخصيين يعني واحد من الناس بيعمل معصيه معينة فده ما يعنينيش فيبقى من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه بحيث ان انا ما اكلموش في الموضوع ده لا لان الشرعي ما دلش على كده قال ان من الواجبات الشرعية اللي انت بنط له بيها اللي تعنيك اللي هو النهي عن المنكر ولنفس الكلام في الامر والمعروف يبقى الامر والمعروف والنهي عن المنكر مستثنى من حديث بدليل الشرعي فيبقى الايه يعنيني والا ما يعنينيش لازم تبقى بدله شرعيه ماشي وطبعا لشبه الحديث دوت من شواهده يعني في القرآن الآية والذين هم عن اللغو معرضون اللغو ده اللي هو ايه في الأصل الحرام من القول ولكن كمان اللغو ومن اللغو الاشتغال بما لا يعني من أمور الناس ومن ذلك الاشتغال بما لا يجدي ولا يعود بالنفع من العلوم والصناعات ونحو ذلك وكل ما كان لغوا فينبغي ألا يشتغل به يعني الاهتمام بأمور الدنيا عن عن احتياجك يعني دوت مما لا يعني فتركوا افضل من الخوض فيه ايه من امور الدنيا اللي ممكن الخوض فيها ما يعنيش فتن. هو برضو دماغكم خلاص برمجت لما <تصفيق> نتكلم في سياسه وفتن لا <تصفيق> قوه لا هو الصراحه ممكن برضه خلينا الاول وكان احنا بنتكلم قبل 25 يناير تدرسوا من غير شبه <تصفيق> اه يعني اسماء لعيدة الكرة اللي في الفرق ومين كسب مين النهاردة ومين بيلعب أحسن من مين والهيصة دي كلها لا ده بقى يخص في الحرام يعني مش ده ما لا يعنيش بس موضوع المسلسلات والأفلام والحاجات دي محرمات كمان لا من الحاجات ديات مثلا أنواع العربيات و وكل واحدة بكام ومين عنده أنهي عربية وعيوب كل صنف عن التاني ده من مانتاش يعني معنى به في حاجة ومنه فلان فرش بيته ازاي واخر تشطيب شقته كان مكلفه قد ايه الحاجات دي كلها ده ما يعنيكش في حاجة الامر اعجل ومن ذلك يعني فالاهتمام بالامور ديت تلاقي في واحد موسوع يعني حتى لهم. مجلات مخصوصة للحاجات دي في مجلات للأساس ومجلات تانية للديكور ومجلات تالتة للسيارات و... وده انشغال بما لا يعنيك هتنشغل بده ليه تعمل بايه في الآخرة مفيش حاجة ماشي وطبع ممكن بقى يفضي لحرام بقى زي ان اللي يقعد ينشغل بموضوع العربيات ده تلاقيه في الآخر قلبه يعني بيميل للأنواع بقى اللي فيها كل الاوبشنز واللي مش عارف ايه ويبقى إيه نفسه ينتقل من كذا لكذا فيبقى يقع في خلواء الحسد وبعدين عدم الرضا عن دنياه وحاجات زي كده ونفس <تصفيق> الكلام ما هي الهوايات, الهوايات دي هي بقى اللي احنا عايزين نبطلها <تصفيق> الهوايات اللي ما تنفعش ده من اللي ما في حقيقة ايه اللي يعنيك يعني فأنواع العربية المختلفة يعني بسر كيف موديل تكبون العربية هما بياردوها حتى بحشين؟ هذا دفه. لو ما هو بع المواضيع ديها علاقة بيك يعني مثلا المهندسين، معماري مثلا زي حمادك يعني. مهم. خلينا معمير كريم اللي معماري صحيح. هو, هو تخصصه. هيبقى فيه شوية حاجات من دي فاهتمامه هو بقى بالديكور وإيه المساحات المريحة للناس اللي هو يعيش فيها يعني وإيه اللي مش مريح والكلام ده لازم يهتم بيه لكن انت مثلا كونك انك تعرف ان القوضة ثلاثة اختلاثة دي كبيرة ولا صغيرة ولا الحمام اللي بشكل فلاني لوت هيبقى مريح ولا لا الاستخدام يعني المساحات دي بتنفعه يعني انتش هتأخر شقة يعني معه الدخول في التفاصيل ديت معني مش مهم اوي ماشي؟ كل ده طبعا لو احنا فما بالك بقى ودخلناها في المكروهات او المحرمات المشي. الكلام ده كمان في ابواب العلم ففي من ابواب العلم العلوم اللي ما تعانيش انسان في حاجة زي مثلا علم الكلام اللي هو الفلسفة وشبهها القيل والقلب بقى في الكلام الحاجات ديت بعض اهل العلم استقر يعني قولوهم من تعلمها حرام. إلا لو كان في مصلحة برضو زي مثلا رد اهل الشبه مثلا فيبقى اللي يتعلم الفلسفة من غير مقصد شرعي حرام اصل فلو اقترضنا يعني ان فيها شوية حاجات مباحة برضو تعلمها من اللي ما مايعنكش في حاجة فرد كل الحاجات دي فيها فرض كفاية بس همتتكلم على الواحد اللي ما ماليوش علاقة ده ما يتعلموش. ماشي يعني لازم في المجتمع فيه موزه الناس عاملينهم هذا لازم يكون في مهندس عربيات اه يعني لازم يكون في واحد شغال في مصنع سيارات ولازم يكون في... اه بس يعني الموضوع دوت لغاية حدود الكفايات الا من كده ما يعنيناش في حاجة فمش كل الناس تنشغل بحاجة معين وده مشهور في المجتمع المصري تلاقي موضة طلعت وسط الشباب حاجه معينة كل الناس عاونيتها وكل الناس منشغله بيها واول ما تخلص وكأنها ما كانش ليها لازمه ساعتها وينشغلوا بحاجه اللي بعدها وهكذا يقعدوا يتقلبوا على على الحاجات دي على طول وقت تحس ان هما ما بيتكلموا عن حاجة معينة المجتمع كله هي ديت محور حياتنا دلوقتي فكان زمان مثلا تلاقي محور حيات الشباب انه مصاحب واحدة وانه يمشي معاها طب وزاها هيسيبها عشان يدخل الالتزام وبعدين الموضوع ده فش دلوقتي وبقى الكلام في حاجات تانية هي دي اه اللي هو موضوع بقى تحكيم الشريعة وزاها نحكمها بقاش في دلوقتي حد يعني ايه القصة دي بقى انداسك بقت واخدت حجمها الطبيعي يعني ان هو في بعض الناس منشغلين بيها ده عادي يعني بعض الناس شهوتهم في دا. زي ما كان قبل كده ايام البلوكه الكبيره بتاعت الشهوات ديت كان في بعض الناس منشغلين بموضوع السياسه وشبه الدين ويقعد يشوب يلبس على الناس وشهو. بس دلوقتي المجتمع كله برضو توجه لاتجاه ثاني دوت عشان الافه دي إن انت ما يعني بتترك ملا يعني ماشي زي ما كده حكينا قبل كده عبد الله بن مسعود ان ما كانش مطلوب حتى من كل الصحابة انهم يفهموا في كل الامور ما هوش تخصصهم فلو واحد من الصحابة ما كانش فاهم سياسة من دي مش قضية كبيرة يعني لو واحد منهم ما كانش عارف جهاد برضو مش قضية كبيرة ماشي وان كان كل الحاجات دي فيها فروض كفايات لو كانت يعني هي مطلوبة شرعا في حاجات مش مطلوبة شرعا ماشي طيب الامام شطبي بقى بيقول ان شاء الكتاب قوس من كتاب عشان هشروح يقراه عشان راح بيقراه عشان الثقافه لا الموافقه امم يعني ده بيقرا عشان الثقافه ايه عشان الثقافه فيها ناس دي مش مش لو جالك اجازه عشان لو في مقصد شرعي قلنا يعني في هدف من الموضوع ده إنما يعني لوحدي الثقافه دي مقصد شرعي يعني ان انت تبقى المثقف اشكال العربيات ده مش مقصد شرعي مش يعني ان انت تبقى عارف اسعار كل حاجة في البلد ده مش مقصد شرعي يعني، لكن في حاجات في الثقافة مقصد شرعي يعني انت تكون عارف تاريخ الامة الاسلامية او تاريخ الغرب او الحروب اللي دارت ما بينهم واخلاقهم وصف الحرب والحاجات دي فيها مقاصد شرعية اه بس طبعا يعني ايه برضو ده يندرك تحت افروض الكفايات نعم سؤال بحق كده هنا انك فرض المكتبع بتلاقي ان ده يعني بتسيب شغلهم الشغل يعني احنا نشغل الشغل نعرف ايه نزلت بتعرف ايه كان نسيسي ستنشغل <تصفيق> انت كمان يعني ولا ايه مش كده ما المعاصرات ده يعني ده الوقت يعني. ايوه احنا مفروض نعلم الناس ده خلينا نكمل بس بقى نعم يشغل في كتاب الموافقات <تصفيق> يضع ضابط يعني المسألة. يقول كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لا يدل على استحسانه دليل شرعي. مفهومه؟ كل مسألة لا ينبني عليها عمل، الخوض في المسألة دي خوض فيما لا يدل على استحسانه دليل شرعي. يعني فيش دليل شرعي يدل على استحسان إن التخوض فيه مسألة لا ينبني عليها عمل. يبقى قبل ما تدرس مسألة. او تقرأ كتاب أو لازم تبقى فاهم هو ايه اللي وراء الكتاب ده هل في مقصد شرعي من ان نتعلم المسألة الفلانية ولا ما فيش مقصد شرعي لو ما فيش مقصد يبقى ما فيش اي حاجة من الاستحباب في الموضوع ده فتركوا اولا ماشي وبيتقطر الله يقولوا واعني بالعمل يعني اي مسألة لا ينبني عليها عمل يعني واعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا فأعمال القلوب وامال الجوارح تذكر في الموضوع غير كده بقى مفيش اعمال يعني العمل بقى لو المسألة ما فيهاش يعني مش مبني عليها عمل فمفيش داعي من الخوض فيه النقاش فيها ولا الكلام فيها ولا الاستدلال عليها ولا حاجه خوض فيها يعني المناقشه مثلا ان احنا نثبت حاجه معنى او الاستدلال عليها او اثبات صحتها او خطئها ملهاش معنى يعني مثلا من الامثلة الشهيرة في مجتمعنا دلوقتي يعني او في زمننا قصص الخيال العلمي بعد انتهاء البشرية كوكب الارض بشكل عامل ازاي او قبل بداية البشرية الارض دي كانت شوائد غازات ولا سوائل ولا كان شكلها عامل ازاي يعني الانشغال بالموضوع ده ما هواش يعني يدل على استحسنه اي حاجة ماشي ايه ماشي هذا ربنا عز وجل بعد فناء البشر دي مسألة علمية بقى مش شرعيه بقى بعد فناء البشر هيخلق آخرين وامتحنهم نفس الامتحان ولا لا يعني مش عارفين ومش عايزين نعرف يعني ايه الفايده من ده طب هل قبلنا كان في حد قبل البشر دول برضو الخوض في ده اه معانا في حد برضه <تصفيق> الخوض في المسائل ديت ما فيهاش ملهش يعني ايه مش مستحسنة باي وجه من الوجود ماشي حتى لو كان فيها مسائل عقدية يعني يعني طالما الله عز وجل لم يخطبنا بايها يبقى الخوض فيها مالوش معنى ماشي انشغال بملايان بغل انشغال به تمام طيب والدليل على ذلك بدليل على القاعدة دي تستقراء الشريعة الاستقراء يعني البحث في كل الشريعة وجمع كل الادلة لأن توجه الشريعة هو الموافقات ده كتاب كله بيتكلم عن مقاصد الشريعة في الأمور مقاصد الشريعة اسمه فلما استقرأ الشراف يقول فإن رأينا الشارع الله عز وجل يعني يعرض عما لا يفيد عملا والله خلا الشارع دي شعات الله عز وجل وكان الكلام في القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوجه الصحابة يعني في الأحاديث وغيره يعني يعني وكأن الشرع لما ينزل كان بيوجه الناس إن ما لا يفيد عملا يعرض عنه ففي القرآن الكريم يسألونك عن الأهل الناس بتسال عن ايه الاهله كيفيتها وبتطلع ازاي وازاي يبقى هلال وامتى وبعد التحول بتاعه ده وبيحصل ازاي والكلام ده النبي اصلا او القران بقى الاجابه ربنا عز وجل وجهه يبقى الاجابه ايه بقى قل هي مواقيت للناس والحج بقى دي معموله عشان فايده معينة هو ده اللي انت تتوجه لي كيفيتها مش مهمه دلوقتي عرفتها او ما عرفتهاش مش قضية كبير ماشي فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل. ماشي؟ ثم ذكر الشاطبي رحمه الله أوجها في كون الخوض في هذا النوع من العلم غير مستحسن ومنها أنه ش... ش... يعني أول حاجة أول مشكلة ليه مش مستحسن أنه شغل عما يعني يعني ل... لما تنشغل بما لا يعنيك تنشغل عن شيء تاني كان المفروض يأتي في الوقت دوت وهو 100 من الحاجات اللي تعنيك فهو غير مفيد في امر اخروي ولا رزق دنيوي اللي هو ما لا يعني كده. ثانيا ان الشرع بين ما تصلح به حياه العباد فما لم يبينه لا مصلحه فيه بل قد يجر الى مفسده وهذا امر واقع مشاهد يمام الغزالي بيقول بقى جزء جزء من أموري لا تعنيه الكلمة يعني لا تعنيه دي ولا تهم في أصلها كشؤون الآخرين وخصوصياتهم في كيفيات معايشاتهم وجهات تحركهم ومقدار تحصيلهم في الدنيا يعني واحد يعني مرتبك كام وتشتغل من الساعة كام للساعة كام وأنت بتذكر أي دلوقتي دي الأمور دي ما تعنيك قوي يعني ماشي وده بيترتب عليه اثار سيئة ساعات كتير للمسؤول إما تضطر للكذب احيانا اللي عايز يخفي الموضوع ده أو المدراه أو يعني يقعد يتكلف يعني إزاي يخرج من الموضوع لهو له مش عايز يظهره أو بتحرقه بطريقة من الطرق يعني حتى لو قاله لك يبقى أحسن أنه ما يخوضش في الموضوع ده ماشي فممكن ينتج ان حد من أو مجموعة من الناس تبطل بقت يعني تختلط بالمجتمع مع كل ما تحرك أو أظهر حاجه الناس هتقعد تسال بقى ويخشوا في التفاصيل ومش عارف ايه ويطلع بقى الامثله بتاعتنا دي اداره على شهدك تيد والحاجات دي ده مطلوب من الأول يعني او حدش مطلوب يقعد يسأل عن كل حاجة يعني فلان ده عايش ازاي ومرتوبه بكفيه ولا لا أو هو فقير ولا غني انت ما وما لكش في دي يعني ماشي فالسؤال في خصوصيات الناس لو ما ما يعني مطلب شرعي وده متروك المفروض وكذا الانشغال بالقصص والوقائع والمشاهدات التي لا تتعلق بقصد صحيح ما يعني ولكن طبعا في جزء من من الحاجات ديت الانسان محتاجها زي اعماله بقى شغله هو شغله هو في حياته دنيته يعني عمله لازم يبقى عارف تفاصيله وكيفيه اداره معيشته هو نفسه يعني يعني لازم يتقن موضوعه او تخصصه يعني ماشي الشيخ بيضرب يعني أشياء أمثلة من حياتنا الحالية بيقول وتسداد الحاجة لفهم مثل هذا الحديث والعمل بمقتضاه في زمن تزاحمت فيه الواجبات وتنازعت فيه الأولويات وصعبت الموازنة فكانت الخطوة الأولى هي التركيز لاهتمام فيما ينفع وده يعني إيه مهم يعني في الوقت التعنى بما وبمعنى يعني إن المطالبات الشرائية كثيرة والأوقات صديق عليها فأنت لازم تركز في المطلوب منك يعني. ولازم ترتب أولوياتك ولو صرفت وقتك في حاجة أقل في الأولوية هتضيع حاجة أولى منها يقينا لأن وقت ما يكفيش لذا، أشين؟ وترك كل ما لا يعني يعني تركيز الاهتمام فيما ينفع وترك كل ما لا يعني وهي أولوية تربوية ملحة في تربية النفس وفي تربية الآخرين إيه هي الأولوية الملحة دي؟ ترتيب الأولويات ترك ما لا يعنيك والاهتمام بما يعنيه. كما تزداد الحاجة لإحياء العمل بهذا الحديث الشريف في ظل انتشار بعض المشاكل الاجتماعية الناتجة عن عدم التحلي بهذا الخلق الكريم قلنا منها موضوع انغلاق الناس بعض الناس ديت عن نفسها بسبب بقى دخولك انت اختفصي الحياة والكلام ده يعني ويمكن المثال الشهير جدا على الموضوع دوة المشاكل الزوجية جل المشاكل ما بين الزوجين بيبقى الاصل فيها بسيط ولكن بتكبر بقى بتدخل الناس وساعات الناس دول يبقى ناس قريبة يعني الاب والام يعني ابو الزوج وامه او ابو الزوجه وامها ولكن تدخلهم يزود المواضيع جدا يعني ماشي فحين إن لو ما كانش في تدخل لو كان في الاطراف كلها عمل بالحديث ده انهم مش هيتدخلوا في, في يعني في الامور ديت الموضوع يبقى ابسط مما يعني مصوره توصل له يعني ماشي حد ما لا يعنيك من الكلام هو أن تتكلم بما لو سكتت عنه لم تأثم ولم تتضرر حالا ومآلا يبقى إيه اللي ما يعنيكش أن أنت لو تكلمت لا لو سكتت مش هتأثم يبقى المفهومة تتكلمش المفهومة دي يبقى أنت كل كلام تيجي تقوله أو كل فعل تقوم به تسأل نفسك سؤال لو أنا ما فعلتوش هأثم ولا لا؟ لو هتأثم تفعل الفعل ده يعني لو ترك الفعل ده أو ترك القول أو الجملة دي تأثم بتركه يبقى قول المقولة دي أو فعلها واجب بقى ولازم تعمله طب لو مش هتأثم يبقى تركها أقول مش نتكلم هم؟ هم؟ هم؟ هيفوتك حاجات معينة بل... مش هتأثمها بصيفتك ثواب يبقى تفعلوا للثواب يبقى يبقى المناد كله هتقعد توزن كده احنا مش هنتكلم هقعد تقريبا يعني تمام ماشي ان تتكلم بما لو شككت عنه لم تأثم ولم تتضرر حالا ومآلا يعني مش هحصل لك ضرر دلوقتي ولا بعد كده كذك اخبار الوقائع اليومية والاطعيمة والالبسة قالت ايه وشربت ايه النهاردة الصفة وصنعت باني مصدعه وشربت الاسكافي الحاجات اللي بنوع وضنص الوقت في الشغل نتكلم فيها دي وانا جبت الفيدون ديات مش عارف منين وكام ونزلت مبالح السوق وحصل ايه والحاجات دي كلها ملهاش معانا ونحو ذلك مما قد يوقع المسؤول في الحرج او الكذب ويضيع به زمانه وزمانك وتحاسب على ما نطق به لسانه. وقد قيل إن كل كلمة فيما لا يعني ركزوا بقى في الحجدين يوقف عليها في الآخرة خمس وقفات. كل كلمة في موضوع لا يعنيك يوقف عنها في الآخرة خمس وقفات. أولا أن يقال له لما قلت كلمة كذب أ مما يعنيك وثانيها. هل نفعتك اذ قلتها؟ وثالثها طيب نفعتك يعني انت انتفعت لما قلتها لو اللي قلتها طيب ما من ليه انتفعت بقى بقولها طيب الثالثه هل ضررت لو لم تقولها يعني هل ضرتك لو لم تقولها طيب لو كانت إجابة على واحدة من دول لأة تعايتت بأة هل لا سكت فربحت السلامة من عقابها يعني كان دا الأولى ربعة فربحت السلامة من عقابها خامسا هل لا جعلت مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فغنمت ثوابها ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فالاول بقى بما انك تحاسب بالطريقة دي يوم القيامة تحاسب بنفس تحاسب نفسك في الدنيا بالطريقة دي فكل كلام تيجي تقوله تركز هقوله ليه وهل هستفيد لما هقوله او هدفع ضرر ولا لو ما قلتوش هنضر وبعد كده هل الضرر الواقع او الفايدة دي مش كان اولى اعمل كذا او كذا من من الافعال الصالحة تبقى اولى من ده لو كان بقى الكلام اولى من كل ده تقولوا بقى انا <تصفيق> ده المطلوب ينشي المحامسين يا عقوب لما كان بيقول انت تروح تقعد في الجامع وتحط صليتب على بقك وتكتب عليه مغلق للصيانة متكلمش حد ولا تعمل اي حد وده استدي يعني حاجه شبه كده يعني طبعا هو الكلام اللي يعني اللي منصب دلوقتي على الكلام والحديث والك... عشان هو ده القفل كبيره ولكن طبعا في حاجات شبهها يعني مش مش داخله في موضوع الكلام زي الفعل يعني اروح اعمل كذا ولا ما اعملهوش يعني اروح المشوار ده ولا ما اروحوش انزل العب ولا منزلش يعني ساعات بقى في مقاصد شرعيه من الحاجات ديت وساعات لا ساعات غيرها اولى فلازم كل حاجة تقيم واللي يعني, يعني يتابع الحديث دوت في حياته يعني يقرب ان يصل الى مرتبة الاحسان في ارتباط وثيق جدا ما بين ده وما بين الاحسان في الاحسان النبي عليه السلام جاوب جبريل قال له ايه؟ تعبد الله كأنك تراه ازاي تعبده كأنك تراه؟ ان كل مسألة من المسائل توزن ان هو ده افضل شيء تحب ان يراك الله عز وجل عليه ماشي؟ يعني ساعات الواحد برده عاوز يعني نروح كده ما ده رايح نفس دلوقتي اه ان انت على نفسك ده مقصود يعني <تصفيق> اه بس احنا فكينا على طول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ده ده. <تصفيق> كذلك <تصفيق> السماع برضو ما هو ده فعل يعني انت تقعد تسمع لواحد ده وقته عمر رايح اه يعني لو انت عديته الاوقات اللي انت بت... بتنفقها وصحتك اللي بتروح في كل حاجة من اللي انت بتعملها في يومك يعني هتلاقي في ساعات وساعات رايحة لو انت استغلتهم يمكن بعد سنوات قليلة تبقى الحاجة اللي انت هتستغل فيها ديت توصل فيها المرتبة عليها يعني انت لو استغلتها في المذاكرة مثلا ممكن تبقى من اوائل دفعتك لو استغلتها في العلم الشرعي ممكن تخلص كتب كتير وتبقى يعني واحد من اللي هم حسبان يعني في العلم قريب ولكن هي المشكله في حياتنا كلها مضيعه الزمان ومضيعه الزمان هي اجل صورها ان انت بتبقى بتعمل حاجات وانت حاسس إن يعني حاسس انك بتعمل ولكن دي مضيعه بس بتعمل كل الحاجات مفضوله ماشي طيب. أعطى ابن أبي رباح وعظ بعض أصحابه فقال إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها يعني دوت كده يعدون من, إيه؟ من المنكرات يعني أتنكرون أن عليكم يعني لما يحسبوا الحاجات دي يعني الفضول ده أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما يفتحي أحدكم لو نشر صحيفته التي أملاها صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته ماشي فبعظهم بإما أن يكون صحيفتك مليئة بداه مليئة بالكلام الذي من كتاب الله أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وإلا تلاقي صحيفتك منشورة تستحي منها يعني فعشان يعني تطبق الموضوع داوة القاعدة الرئيسية أنت تداوم مراقبة أعمالك وبها يعني تصل للمداومة المراقبة الله عز وجل يقول الإمام الغزالي علاج ترك ماله يعني أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسؤول عن كل كلمة تكلم بها وأن أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكته يقدر على أن يقتنص بها الحور العين فإهماله وتضييعه فيما لا يعنيه خسران مبين okay. علاج ترك ما لا يعني أن يعلم أن الموت بين يديه أنت مقدم على الموت يعني, يعني كما يقولون الموت قريب فالبعيد ما ليس باث يعني اللي مش يعني الحاجه البعيده ديت هو اللي مش هيجي إنما هيجي دلوقتي بقى ولا بعد سنة ولا بعد اثنين ولا 10 ولا يبقى خلاص ده قريب هتاتيها تاتي يعني فالموت بين يديك وانه وان الانسان مسؤول عن كل كلمة تكلم بها مسؤول ديت يعني انت هتحاسب عليها يعني من لطائف الموضوع بيقولوا ان الفرق بين الكلمة دي في العربية والانجليزية كتير اوي انتعارفين مسئولية بالانجليزي يعني responsibility يعني المصدر بتاعها يعني جاي منين The responsibility Spons اللي هو ايه رد الفعل او الاستجابة يعني وكان يعني المسئولية عندهم هو انك ما يحصل حاجة هتستجيب ليها فيعني تعمل الواجب عليك الموضوع محدود عند ذلك انما المسئولية عندنا مصدرها جاي منين انك هتسأل عنها يعني مش بس انت هترد رد الفعل ده مظبوط او لا لا ده في حد هيحسبك على اساسها ماشي فكلمة مسئولية ما تمرش على العرب زي الاجانب فيه احنا قربنا من التصور الاجنبي يعني ان هو انت مسئول يعني معنى كده ان قدامك مهمة معينة عايز تنجزها تعملها يعني هو ده يعني مسئولية فوجة نظرنا حاليا وكما مش ده المطلوب المسئول المسؤول بحقن حاجة معناه انك هتسأل عنه يعني انت هتؤديها آه ده مفروغ منه وكأنه يعني ده معنى الكلمة في في اللغة العربية مش احنا بنناقش دلوقتي انت هتعمله ولا لأ لا انت هتعمله الموضوع في انك هتسأل بقى من الله عز وجل يوم القيامة عن الكلام ده ناشي. وانه مسؤول عن كل كلمة تكلم بها وان أنفاسه رأس مالي أنفاسك اللي هي يعني وقتك يعني وكأن كل نفس من أنفاسك دوت هو دراس مالك اللي انت بتنفقه كل ما تتنفس فكل نفس يخرج منك بغير مصلحة انت كده خسرت خسرت جزء من راس مالك انت بقى بتربح راس مالك ده ازاي ان كل نفس من دول يعد ليك مش عليك ولا انه يبقى فاضي وتسبيل الامام الغزال بيقول ان ما يأتي بانفاسك يوم القيامة الخزائن فالخزينة اللي تلاقيها فاضية تتحسر عليها كانت المفروض تملاها، تملاها حاجة من الحاجات اللي يعني تلاقيها يوم القيامة يعني مجرد انها تبقى فاضية ما بالك بقى لو كانت مليانة بمعاصي وحاجاتنا طب التوبة مالها شو لايك يبدل الله سيئاتي الحسنات، التوبة ممكن تبدل اه، التوبة تبدل السيئات حسنات طوبة. ايه بقى المشكلة؟ نعمل يعني. بقى سيئات لغاية ما لا. نيجي نتوب لا افضي عندي، اللي هي دلوقتي كل بقى كل ضيعة بكده ممكن ربنا البغل اه بس لو كان هو من الاول عامل الحاجات دي كان خد ادها عشر مرات على اقل تقديم يعني كونك تتوب ويتبدل سيادك حسنات يبقى انت خسرت التسعة اضعاف اه في المستقبل يعني لا دلوقتي ايه احنا نكلم على فهم في المستقبل يبقى انت تبطيب في تعمل دلوقتي تتعمل كده لكن بقى اللي ضاع ده مو اللي بقى يعني ده طب تتحصر عليه دلوقتي بدل ما تحصر عليهم من تتندم بقى وبطل بقى والكلام ده عشان يعني تغير حالك من دلوقتي ومش معنا ان انت ضيعت اوقات معينة قبل كده تستمر بقى على الضيعة ده بنا يعافيكم وعافينا الفيسبوك ده ملعون اكبر اختراع يعني هو قهوة بس يعني يعني زي ما كان الناس بزمان بتقعد على القهوة وإحنا كنا نحذر يعني, و... يعني قبل ما نلتزم يحذرون من ده حتى هليك يعني يقولك الهضاعك في الكلية ان انت بتنزل تقعد عليها هو شبهه بالزبط بس يعني بقت يعني أكتر في الوقت من القهوة القهوة كانت بتبقى شاعات محدودة أربع أو خمس ساعات وبالليل ده بقى ليل نهار وغير كده انك وانت قايم من عليه ذهنك مشغول باللي باللجوه برضي يعني بقت حياة الناس يعني هو فعلا صدق اللي نسماه التواصل الاجتماعي هو موصل الناس كلها ببعض انت بتفكر في كل الناس في وقت واحد حاجة مهزله الصراحه الناس <تصفيق> اه <تصفيق> طبعا ده غير بقى المنكرات احنا نتكلم على واحد بي يعني بيضيع عليه وقته وبس غير بقى اللي انت بتقول عليه بقى الشتائم وال وده يتشحن مع دوت ودوت يعني انتصر لرايه ويقعد يدور على الأدلة يعني مثلا مهزله طب انت تسمع كده <تصفيق> آه. الفيسبوك من حسن إسلام المرض هذا تطبيق واقعي عن الحديث عن. اه لمحدو... ل... يعني الحاجات محدودة جدا يعني حتى تلاقي جروب ميت كده و... وكل شهر عبد ما حد يحط حاجة <تصفيق> يعني اكتر حاجة تتحط عليه الدروس ده احنا بنقولها ده بس عشان ت... يعني تسهل و... وصول الناس للدروس لكن ما بيوصلش للنقاشات يعني اللي هو يعني وده لو احنا نستخدمه في كده ماشي لكن <تصفيق> خلاص نين غير بقى الفيسبوك نعملو نعمل, نعمل حاجة غيره وغيره نحط عليها السيطة اللجنة الفشلة بتاعتكم دي اللجنة فيها سبع مهندسين ومش عارفين يطلعوا كم مهندس في اللجنة دي ماشي. من شهر يعناير اللي فات وما بيعملوا الموقع بتاع الشيخ لا هو ما بدأه بعد الثورة إيه اللي صر الأخ خير إن شاء الله المعنى الغزايا تاني بيقول عليك ترك ما لا يعني أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسؤول عن كل كلمة تكلم بها وأن أنفاسه رأس مالي وأن لسانه شبكته يقدر على أن يقتنص بها الحور العين إزاي يقتنص الحور العين بلسانه يعني الذكر يعني يعني الأوقات البسيطة اللي بتروح منك دي بالتصبيح والتحميد والتفليل تاخد الثواب العظيم اللي هو مثل بيه دلوقتي بالحر عين لكن هو حاجات تانية كتير يعني فاهماله وتضيعه اللي هو يعني اللسان او الوقت او الانفاس فيما لا يعني خسران مبين فاهماله وتضيعه فيما لا يعني خسران مبين عايز يقيس يعني مدى التزامه بالشرع والتزامه يعني بالدين يقيس مدى وقت الضايع وكل ما نثبت يعني استغلالك لوقتك تزيد يبقى أنت كده تقرب من الالتزام لو استغلالك للوقت بسيط زي أحوالنا دلوقتي يبقى التزامك رايح يعني نضرب أنثلة للأوقات اللي رايحة وانت ما تظن شناها رايحة احنا ما بنيجي نفكر في جدولنا بتفكر في الكلية مثلا أو الشغل على انه وحده وحدة من الوقت يعني انا بنزل من البيت الساعة 7 صبح برجع البيت الساعة مثلا ثلاثة او اربعة من سبعة الاربعة انت تعمل ايه انا في الشغل او الكليه مش حاجة تانية خالص هل في وقت الشغل ده اللي هو يعني ثمان او عشر ساعات في اليوم كل يوم يعني عمرك ما ينفعش يبقى فيه اي حاجة غير انك بتجيب فلوس بس كده. هل انت في عشرة ساعات دول شغال شغال يعني اللي هو ما ما بتفصلش. يعني احنا مثلا عندنا في الشغر طبعا عم بمينو حكومة بقى والكلية والحاجات الجميلة دي. يعني رسميا نبدأ الساعة 8. قبل ما العمال والفنيين يفطروا نوصل على عشرة اه يعني لو احنا سيبنا بقى يعني من شغل الفنيين تكلمنا على الدكاترة والتدريس وانت بتشتغل اوقات معينة وفي فواصل في النص وكذلك الطلبه برضو يعني لو انت فعلا في المحاضرة ما بتعملش اي حاجة غير انك مركز وما بتنطقش ويعني انت اللي بتتلقى يعني لو ده فعلا كده يبقى برضو انت يومك الدراسي في الكلية اربع محاضرات ولا حاجة في ساعة, ساعة وربع ساعة ونص ما فيش حد بياخد ساعة ونص محاضرة ما احنا عارفين ال ست ساعات من العشرة صاد الاربعة بيروحوا فين؟ اربعة ده كتير اربعة ده كتير قوي يعني لو احنا افترضنا ان الدرس اللي احنا بناخده دوت من اول ما بتدقوا الطحويه لغايه ما بتمشو كم ساعة خمسة لتسعة اربع ساعات هما اللي انت بتضيعهم كل يوم وده درس اسبوعي يعني انت قد اللي انت بتاخد فيه الدرس دوت بيضيع منك كل يوم بس في فترة الشغل طبعا منفعش في بقى مواطن كتير للإستغلاق يا اما انت تذكر يا اما تسمع الذكر يعني انت مش قادر بقى تعمل اربط نفسك بحاجه معينه سلسله تقعد تسمعها تسمع قران تقرأ تقرا ولا تسمع لحد ولا تسمع لنفسك ولا اي اسلوب تشغل بيه الوقت ده لو الوقت ده متاح انك تقعد على مكان وتستغله استغلال حقيقي يعني يبقى اعمل الاستغلال دوت يعني ذاكر او يعمل كذا او كذا او كذا من الامور جوه الاوقات الريحة اللي في النص دي ماشي مش كل يوم هتبقى محتاج تاكل في الوقت ده او تصور ورقه او حتى لو كان ده هيحصل يبقى ده برضو مقصد يبقى انت لازم تكون نويه يبقى ده مش وقت ضايع بس برضه انا متأكد في اوقات تانية كتير ضايع طيب بعد ما بتوصل البيت ده ده ما تنام يعني ده بقى ايه حدد فلا حركة مع فلان واليابي مع فلان واتصال بالتليفون وقعد على فيسبوك. الفيس ده كل ده قبل ما تبدأ تذاكر طبعا الشيخالين المفروض ان يومه بينتهي عالشغل بعد الشغل المفروض فاضي يعني طيب تعملي بقى يأكل وينام الكلام ده ياخد مثلا ساعة يعني عشان يأكل يدخل البيت ويغير هدومه ويأكل وينام ياخد ساعه انت بتقعد ساعه واحده في البيت السلام عليكم وعليكم في كتير رايحه مننا من اما هي رايحه صاديه خلص انت يعني بتبقى نايم على ظهرك وبصص للسقف او تبص مع المواصلات ده المواصلات دي بتستغل برده يعني في حاجة كتير ممكن تتعمل في المواصلات أبسطها الذكر بعدها النوم مفيد جدا في المواصلات اللي بيعرف لأسف انا بيعرف واحدة من القدرات اللي نفسي صراحة فيها أو تسمع دروس أو تحفظ قرآن أو تسمع قرآن, أو قرآن. اللي بيعرف هو ما بيصدعش من القرآية والعربية في ترج زي حالات كده يبقى يقرأ من المصحف او من كتاب او يعني بتوع الناس اللي تكتب تستخلال الوقت يقولوا انت لازم يكون عندك تدور لسوريت لستة شوية كتيبات او كتب كل شوية وانت نازل من البيت تاخد كتاب خلصوا خشها لبعض ماشي؟ الحاجات الصغيرة اللي احنا عمرنا بنقرأها دي او حتى كانت كبيرة شوية لو انت لو احنا بقى الكلام ده دخل فيه المصحف هيبقى بقى موضوع ما ينتهيش. انت عندك شغل كتير جدا مع القرآن انت مهمله كانت الحفظ او المراجعة او التلاوة او التفسير او, أو, أو, أو حاجات كتير جدا حاجات كتير جدا انت محتاج تقراها او تسمعها او تذاكرها في العلم الشرعي او في علمك الدنيوي او في تخصصك او حاجات كتير جدا يعني الادوات والآلات دلوقتي اللي انت قدر تستخدمها زي الامبس ريز نسلا الحاجات اللي بتعرض فيديوهات حتى ولا مش عارف ايه يعني سهله جدا ورخيصه تقدر تغير يعني نمط حياتك في الاوقات اللي رايحه دي ماشي؟ ماشي مسلم في لا يعني المسائل من ده كتير يعني كل في كلية كلها في نصتها كان 1000 بقى ف... انتو طبعا لو ذكرتوا في المواصلات هتفضل زاجق في المواصلات سنين طويله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اشو طبعا يعني ذكائه مش زيكم كده ما شاء الله آه. فممكن يعني اذاكر في المواصلات ويخلص يعني <تصفيق> أما بس يعني قول ايه عادي <تصفيق> عنده جاي جدا ديت يعني ببيعه اولب بيبيع في الايه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مشي> طبعا كويس يعني لو انت تعرف تعمل الحاجات دي بس طبعا كل واحد دي يختلف يعني انا مثلا ما بعرفش اعرف المواصلات خالص يعني لو انا لو بصوت له واحد في المواصلات فالطبا بصوت له كده انا بالمنزل بقى خلاصنا اه دغته الدنيا لفت بي ايه او مساعد ايه ايه اعمل حاجاتانية غير الراية ايه اتنام ايه ايه او تذكر انت بقى او تبقى حظت لبات حاجات حلوة كده انت تراجع واو تسمع لنفسك وانت طبعا كل دوت في حالة ان انت ذهنك صافي يعني عندك ذهن يعني ودوت يجر بقى على نقطه ثانيه مش عايزين مش عايزين تبقوا عايشين مغيبينين يعني لازم تبقى بتنام بتنام بتنام كويس فترة كافية و يعني في وقت محدد وثابت وفي احوال تخليك تستغرق في النوم بحيث لما تصحى ما بقاش زي ما انت معظمنا كده بيبقى عايش يصحى عبل ما يروح الشغل ويقعده هناك ساعة أو ساعتين لسه حصلش اي حاجة يعني هو كل ده هو تقريبا لسه نايم بس يعني هو راح هناك بس ما حصلش اي حاجة هو احنا اليوم عندنا مثلا في الشغل في الكلية بيبقى اول ساعتين واخر ساعتين فهو مش انجاز دول لسه ناس جاية يعني مش شايفة قدامها ودول عايزين يروحوا فاضل ساعتين في النص بقى هم دلو فى يوم السغل يعنى يعنى نستغل فعليا من الساعة مثلا عشر ونص كده لغاية واحدة ونص ونصد الظهر فى المباس كده ده دل... السغل يعني الحقيقي يعنى فالوضع دوت خطأ في ترتيب الحياة يعني دل... اللي هو بينم يعنى ايه ساعتين وعشان يقوموا يعنى دونية هم لغبطة كده هيلاء الوقات اللى احنا بنقول عليها هنستغلها ديش عارف استغلها ماشي؟ احنا دخلنا شوية في موضوع بعيد عن الكلام بتاع تركي ركما لا يعنيك يعني بس هو منه اللي هو موضوع قضيه بالوقت ماشي الحمد لله رب العالمين اسمعتش قبل كده ان فدان ده كان من الكفار ولكنه اسلم وحصن اسلامه حصن اسلامه دي يعني اسلم وباش من المنافقين يعني فالإنسان عشان يصل للاسلام الحسن يعني إسلام كامل من الظاهر وباطنه يكون على علماء على مراد الله عز وجل او بايز الميكروفون مشكوانه يعني <تصفيق> الصبح رايح من الصبح مش فيش كده نجربه كده يا ابني <تصفيق> خمس ثواني كده الصوت الوسط يعني مش فيه حبة من الاسلام شوية اعمال من الاسلام حسنة وشوية اعمال من الاسلام قبيحة وسيئة لا الانسان نفسه اللي بي يعني بيؤدي افعال الاسلام ممكن يوصف اسلامه هو بالحسنة او بالقبح يعني ان هو يكون باطنه بقى مش زي ظاهره فعشان الاسلامه ده يحسن يطبق بقى على الحديث ده حاجة سانية كوش امل ف... انا قدمت الكلام في الاربعين عشان الحديث ده بالذات مختبط من الكلام اللي انا عايز اقوله النهارده في الدعوة ف... فقلت نقوله الاول هابي عندي اسئله قبل ما نبدا الدعوه؟ درس ايه؟ كانش في حاجة لدرس الدعوة كان تنبيه على مجموعه امور اول حاجه ان احنا انهينا غالبا الاجزاء ال